الذين وماؤه إلا به لغير الله تمام طولا غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنه قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَوْعِظَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاعِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ